وكتبه وكتبه ودي الحلقة الثانية في كتاب الله عز وجل قلنا ان هذا القرآن لإقامة الحج على الناس وللانذار وللهداية وللتشريع وبعدين في قصص عشان نتعلم منه وعشان نربط دايما الحاضر بتاعنا بالماضي لان احنا امه لها تاريخها ولها حضرتها هذا القرآن قلنا نزل منجما منزلش كل مرة واحدة إنما نزل منجما يعني مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس فرقناه وفي قراءة فرقناه سورة الإسراء هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ عند الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في كتاب في لوح محفوظ سورة البروج وكما قال الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة سورة عبس يعني هذا القرآن موجود في الصحف المطهرة اللي عند اللي هي الملائكة يعني لا يمسه إلا المطهرون حتى قيل لا يمسه إلا المطهرون لأنه هو في اللوح المحفوظ وقيل المطهرون إذا كانت عندنا هنا في حياتنا يعني يبقى كل واحد متوضي يعني والله تبارك وتعالى يقول في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين إلى آخر الآية فإذا هذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ ونزل في ليلة القبر كما قلنا وكلمنا عن يعني بعض من فضل هذه الليلة في الحلقة السابقة هذا القرآن الذي بين أيدينا محفوظ من التحريف بنص كلام الله تبارك وتعالى يمكن بعض الكتب أصبها التحريف السابقة لأنها خاصة بالمكان يعني محدودة لكن القرآن لا يمكن يصيبه تحريف له لأنه دين عالمي دين يعني للبشرية كلها نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله إن هو إلا ذكر اللي معاك يا محمد للعالمين للعالمين مش للعرب ولا للمسلمين بس اللي معاك للعالمين وده كان امتى؟ ده كان في بداية الدعوة وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وعند في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مش قادر حتى يطلع في الشرع يجهر به مثلا يعني ها؟ ومع ذلك القرآن يقول له إيه إن هو إلا ذكر للعالمين والله في سورة الأنبياء يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله عز وجل يقول في سورة سبأ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سورة الأعراض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الناس إذن لابد أن هذا القرآن يحفظ لنحب أن الناس كلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر يقول إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ إِذِّكْرَ نَ الذكر ما نزل من عند الله ينقسم قسمين وحي قرآن وحي أحاديث يعني هو طبعا لا وقت للتفصيل القرآن نزل لفظا ومعنا والأحاديث نزلت معنا واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أحيانا يبقى الجبريل لكن القرآن لفظا ومعنا هي الأحاديث القدسية اللي نزلت لفظا ومعنا لكن تفترق عن القرآن إن ده اسمه القرآن وده اسمه أحليس قدسية القرآن متعبت في الصلاة دي لأ القرآن في أحكام دي مفاش أحكام القرآن مفصل إلى أجزاء وأربع وأودي لأ كده يعني لكن انا أصد معنى بس إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون لو أن الحفظ للقرآن فقط دون السنة يبقى قيمته إيه؟ انت حفظت لي شيء مش متفسر مش عارف أفسره مش عارف معناه يبقى قيمت حفظه إيه؟ فالحفظ للقرآن وللسنة وده موضوع طويل لو نحب نتكلم فيه الحفظ للقرآن وللسنة لأن السنة تقف ثلاث مواقف من القرآن شريحة للقرآن مفسرة للقرآن يعني شريحة أو مفسرة للقرآن مؤيدة اتنين مؤيدة ومثبتة ثلاثة مكملة ما تزعلش من كلمة مكملة القرآن مش ناقص عشان تقولي بتقولي مثلا راح تقول لك انت ما تقول مكملة ليه هو القرآن ناقص لا ما هم الاثنين من عند الله سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القول ان هو إلا وحي يوحى الاثنين البؤء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم طلع قرآن وطلع أحاديث طلع قرآن وطلع أحاديث وحنا عرفنا القرآن من, من بؤء النبي على السلام والأحاديث برضو من بؤء النبي من فعل النبي عليه السلام فالسنة تبقى مكملة يعني جاءت فيها أحكام لم تأتي في القرآن عدم الجمع بين الزجة وعميتها وبين خالتها رجم الزاني كده يعني في اشياء كثيرة جدا ذكرت احصار امام ابن القيم في كتاب احصار امام مع القيم احصار امام ابن القيم موجود فيه اكتر من مسألة في هذه الحاجات دي ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن طيب اذا هذا القرآن محفوظ من التحريف كما قال الله عز وجل اه ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة فصلة وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل لا يمكن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولذلك سبحان الله تجد بعض الكفار حقدا على الإسلام يروحوا طبعين مصاحف ويشيروا منها مثلا حرفة أو كلمة كده سبحان الله تكتشف تكتشف فورا لأن ده من الله ده مش من العبد ده الله عز وجل بحمد الله تبارك وتعالى ولذلك في سوره المائده يقول الله عز وجل وانزل اليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه لما اتكلم عن التوراه ما قالش مهيمنا عليه لما اتكلم عن الإنجيل في سوره المائده ما مهيمنا عليه هنا بقى في القرآن بعد هذه الايات ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور وبعدين قالوا لي يحكم بما انزل الله فيه وبعدين وانزل اليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا عليه أي حفظه الله تبارك وتعالى من التحريف نؤمن بكلام الله تبارك وتعالى بالقرآن آه وربنا عز وجل في القرآن تحدى به قال اللي مش مؤمن أنه من عند الله طيب نتحدى يقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن صورة الإسراء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن والله ما يقدره لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو بيساعدوا بعض ويعينوا بعض ما يدروش برضو يجيبوا زي القرآن ده. سبحان الله العظيم إنه كلام الله تبارك وتعالى وفي صورة البقرة ربنا يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار ولن تفعلوا تحدي تحدي بهذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين طيب ما يجيبوا زيه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين بعض المغفلين والكفر حاولوا يعملوا كده وأنا حقولوا يعني وكنش عايزة أقول الكلامنا بس يعني عشان تقارن بقى وانت بتسمع قرآن بين الهابل والعبط اللي أنا حقوله لما واحد يقول لك ثم انا بعمل زي القرآن هو. اهو انا اعطيناك التفاحة فصل لربك وارتعها ان حياتك بطاحة ايه ده ايه ده ايه ده يقول لك ده قرآن وما انا جبته زيه مفيش تعليق بدون تعليق شوف انت بقى عظمة القرآن وقوته وشوف الهبل والعبط اللي تقات هذا القرآن فعلا له عظمته وقوته بدليل ان الله تبارك وتعالى يقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سورة الحشو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل عشان نحس بس بالنعمة والعظم اللي احنا فيه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله عز وجل في سورة الزمر يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية يعني فيه وعد وعيد فيه رجل في امرأة في كده يعني يجب دي ويجب دي كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله شوف تلين تلين هذا كلام الله تبارك وتعالى شوف لما تكون انت بتقرأ كلام الله شوف يبقى شعورك وتصورك عشان كده بنقول لا بد ان نقبل على كتاب الله مش فرمضان بس مش فرمضان بس طبعا نفسي كل واحد اخ أو اخت ياريت تعالى على المصحف اللي انت بتقرأ فيه وبعد ما تخلص قراءه وختم للمصحف اعمل شرطه كده مثلا في اخر خالص كده في الورق اللي في, اللي في الاخر خالص دي او هات ورقه ثانيه منفصله كده واعمل فيها بس ايه شرطه كده كل شرطة بختمه بص كده عندك كام شرطه كنت بغسل الاخ الله يرحمه يحسن اليه وشفت المصحف بتاعه فلقيته بسم الله ما الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر مشه شوره شوره شوره شوره ايه دي, شرط دي قال كل شرطه بختمه قران ربنا في الصالحين كسب كسب الله كسب فعنا عايزين نقرأ كتاب الله ونقبل عليه سورة فطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا بيتجروا مع الله يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور عايزين نقرأ اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدلة لكلماته صورة الكاف والحمد لله ربنا في صورة القمر يقولوا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مضطعظ طيب نقبل نقبل نقبل على الله بالقراءة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن صيح مسلم فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة شفيعا يعني إيه يعني أنت وقف لوحدك في الأخرة فرد ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة فرادا يعني الوحدة سورة الأنعام سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا طيب انت واقف فردا قدام الله في الأخير عايز إيه؟ عايز اللي يشفع ليك يعني يعني اللي ينضم ليك عند الله اللي يشجعك ويعينك ويسعدك ويقف جمبك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يعني إنه يقرأ القرآن يبواقي في واحده قدام ربنا لا مش للوحد يلاقي القرآن جا�ged في الأخرة جا جنبه écرأوا القرآن فانه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قرأ حرفا من كتاب الله فله بيه حسنة ولحسنة بعشر إمثالها لا أقل آلف لم حرف ولكن ألف حرف ولم حرف ومين حرف يبقى تاخد تلت... تلاتة تلاتة في عشرة بتلاتين هتقول لي يعني أنا مش عارف فقرة لغات كده مش عيد بس هتبدل طول عمرك جاهل ومجهال جاهل جهال جاهل طول عمرك هتبدل قاعك ما انتش عارف تقرأ في كتاب الله أمال عارف ايه طيب اتعلم بقى اتعلم انك تقرأ في كتاب الله اه بس آه معلش حغلط اغلط اغلط وخد ثوات مفيش حجة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن حديث ابو خالي. وهو ماهر به يعني ما شاء الله بيجوده كويس ها مش قولهم يقولن ambition صراط المستقيم hac ولا يعني صراط المستقيم ها الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الملائكة يعني والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق صعب هو بتعلمه له اجران اجر القراءة واجر التعتع يقول صلى الذي يتتعتع في القرآن يتتعتع. يعني عمال يقول ومن يعمل لا يوم يعمل اتغن بغن طيب الازهاء يتتعتع في القرآن التعتع دي له اجران اجر القراءة اجر انه يأكل ثواب انه يأكل واجر التعتع ما فيش حجة عزر ما فيش حجة فيش حد عنده حجة بقى يقول ايه لا اصلا كنت خايف أقرأ اقبل على القرآن لحسن اغلط اغلط خش اقرأ واغلط عشان لما تغلط حتتعلم الصح انت عمرك ما هتتعلم الصح لما تغلط فربنا الحمد لله عفانا وقال خش واقرأ حتاخد الثواب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثل جميل جدا بصعبه خارج والمثل الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن يقرأ القرآن مثل الاتروجة اللي هو التفاحة ريحها طيب وطعمها كمين طب ومثل المؤمن مؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو اوي لكن الهتة ايه وماذا لا يقرأ القرآن طب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن المنافق ده من جواب نايم بس لكي يرى القرآن مثل الريحانة الهتة حلو لكن طعمه ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن زي الحمض من جوة من بره من الاتنين والعياذ بالله لكن شوفوا القرآن كسبوا ايه او اكسبوا ايه هكذا يبقى علينا جميعا ان نقرأ ونتعلم في هذا القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه هكذا طيب لو ما قرأناش قرآن بالله عليك أنا عايز كل واحد بس يتخيل كده اللي ما كانش فيه مصح ما كانش فيه كلام الله نقرأ ايه بالله عليك لما الواحد يصب بشيء كده ويطلع يجري نجري على القرآن ونقرأ فيه وكأن ربنا بيكلمني وبيقول لي واصبر وما صبرك إلا بالله ايوا يا رب ايوا لو ما كانش معايا نجا بالله عليك كان حيبقى وضعينها ايه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة مش حيا صار صارب ورصفار أي حاجة معيشة عايشين زي الله لأنه بعيد عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكة ضنكة يعني إيه ضنكة مش لازم فأخ ممكن يكون معه فلوس بس عايش مخنوق عايش أرفام نكد عكننا غم أرف لأنه بعيد عن الله فإزاي حيبقى سعيد إزاي ربنا سورة يونس يقول قل بفضل الله وبرحمته بفضل الله القرآن وبرحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم إنما هنا في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونخشره يوم القيامة أعمى كيف في الأخرة بأعمل نفسه لبذل قال رب لما عشرطني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى في سورة طاها إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه من أعرض عنه فإنه يحمل, فإنه يحمل, فإنه يحمل, فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يحمل وزرا شين يا ستير يا رب احنا في الاخرى الواحد قادر يقف حتى عشان تقول يشين فوق ظهره يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم واوزار اللي يضلونهم بغير علم والعياذ بالله فعشان يعني, يعني نبعد عن هذا الامر علينا ان نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى ولا نعرض عنه لان الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب ومن يعشو اللي مجرد بس يبعد كده عن ذكر الله تبارك وتعالى والآية صورة الفلقان طبعا تخور ويوم العض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا إذن اللي مؤمن بكتاب الله بيقرأ اللي مؤمن بكتاب الله عز وجل بيؤمن به اللي يؤمن بكتاب الله وده الأثر بقى أنت مؤمن بأن القرآن ده كلام الله فعلا وكلام حق يعني وأن ربنا كل اللي قاله فيه حق وزي ما قلت بقى ربنا حافظه من التحريف وموجود في النوع المحفوظ طيب نحكم بهذا القرآن ونعمل به في حياتنا كلها لما بتروح تتجوز احنا لما بنيجي نعمل مشروع لو في بزنس بيني وبين اي حد مثلا مثلا يعني بعمل ايه بقول له هات المحامي بتاعك وانا اجيب المحامي بتاعي وبعدين المحاميين يقعدوا بقى. طب افرض انت حبيت تسحب فلوسك طب طب طب طب طب انت طب افرض افرض افرض لما بنيجي نتجوز بنعمل كده لا بجيب والد العروسه او وكلها وبقوله اسالها خلاص, خلاص، قول ها منك هن. على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماش هو العقد بيتم على كده ولا فيوح بيت يجوز عن نساق الوطن ولا فيوحى ان تتجاوز عن الزيت شوف انت بتتجاوز على اير لو كان اجوازك على غير كتاب الله وسنة رسول الله ده يجواز باطل انما المسلم اللي بيقول كتاب الله وسنة رسول الله استنى بقى هو فض مجالس وهو انت يعني بسرعة عشان تأخذ هاتتتوケل على الله الكلام اللي انت بتقوله ده انت فعلا بتتجاوز على كتاب الله. يعني ايه طب انت قرأت كتاب الله طب عرفت رب الله قال ايه عن الزوجة في كتاب الله عرفت احكام الزواج ايه اللي انت حتاخدها دي وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت سيدك النبي كان بيعامل ازاي مراته ها لما القرآن وعاشروا بالمعروف يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا نسيدنا النبي شو بقى لحنقعد نحكي بقى ولا ولا محضرات سبحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجته عائشة مش هقول لك أسلاح يعني هشرح بقى هناخد تخيل سيدنا رسول الله هو بياكل مع ستنا عائشة يقوم يغمس ويأكلها وبعدين بعد ما يخلص أكل ياخد صوابعها اللي كلب بيها ويلعق أصابعها سيتاني بين الزوج ومن زوجته مودة ومحبة أكتر من كده وصدق الله القائل في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل وجعل لا امر ربنك وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون عايز واحد يتفكر ويعقلها دي ازاي دي ازاي واحده غريبه عنك مره واحده بقت مراتك وسبحان الله اتكسب ان الناس كلها ما تكسبش منها لا حياء بين الزوج والزوجه ولا عورات بين الزوج والزوجه والكرامه واحده يعني لما ربنا يقول في سوره البقره هن لباس لكم مش انت من بالقران طب لباس لكم وانتم لباس له لباس يعني ايه يعني هدوم. بص الهدوم عملا ازاي؟ هدوم لذئة فينا فكل واحدة لذئة في جزء وكل واحد نازئ في امراته هي وهي لذئة وانت لذئة برضو عشان كده لما الواحد بيأعقد على زوجته بيبقى تأبيدة كل زوجة كده من اول يوم تقول له جزء اخترناك وحنمشي وراك بس مجدب دي بقى دي بقى بجده اخترناك وحنمشي وراك لغاية ما نروح وراك الجنة ان شاء الله نخش الجنة سوا يعني والذين امانوا واتبعتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئم ما كسب راهيم فبتبقى يعني نشوف لما يقول لباس لكم وأنتم لباس لهم نحن عادينا نفتح القرآن ونشوف ايه, ايه الموضوع بتاع الزوجة ده خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني مني اه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن أنت ذهبت تقيم وكسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج لما ما تطلبش من مرتك انها يبقى يعني زيك كده كمال ومثلا ويعني انت اللي, اللي فيك الكمال مثلا يعني يعني طبيعة المرأة لازم تعرفها مش انت بتقول كتاب الله صرت الزخرف او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين او ما ينشأ في الحلية ده من صغرها حط حلق وغريشة وخاتم وسمسلة او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ما تعرفش زيك كده توضح وتقعد انت بقى عامل بقى جايب لك انت الورقه والقلم وعملت من يوم ما خطبتها يوم الجمعه 14 مش عارف سنه كام سنه ايه وعملت الساعه 8 بالليل ومش عندهاش هي كده ممكن اول ما تبتدي تتكلم تبكي على طول عاطفتها رقيقه عاطفتها رقيقه او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فتراعي دي يبقى انت بتتجوز على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طب بالله عليك انت بتتجوز على كتاب الله وسنه رسول الله بالله كان فرحك على كتاب الله وصنة رسول الله؟ كان اختيارك لمراتك على كتاب الله وصنة رسول الله؟ بصدق الإسلام؟ طب انت اخترتها على ايه؟ كنت بتقول ابحث عن سمراء قامتها هيفاء؟ عايز الشعر الحريض على الخدود يهفف ويرجع يطير؟ ولا خدتها على زي ما قال سيدنا نبع السلام تنكح المرأة لأربع لمالها عشان عندها في الوسيقى لجمالها حلوة شوية لحسبيها عشان أبوها فلان بي وفلان باشا ها؟ اولادينها طب نعمل ايه رسول الله مش كتاب بتقول كتاب الله وسنه رسول الله يقول فاغفر بذات الدين امسك اللي عندها دين خد اللي عندها دين تربت يداك والا التصقت يداك بالتراب دليل على الخسران خد اللي عندها دين لاحسن ايدك والارض يبقى تختار على كتاب الله وسنه رسول الله لو انت مؤمن بالقران يكون فرحك على كتاب الله الله انما انا اروح اعمل فرحي واعمل فيه اختلاط وعري واجيب راقصه اقول على كتاب الله رسول الله مش هقول بيتوزع ايه بالليل ومش هقول على كتاب الله وسنه رسول الله ده كتاب الله وسنه رسول الله بالله عليك على كتاب الله وعلى سنه رسول الله الله عليه وسلم طب الفرح ده اللي انت جبت فيه السبح في الفرح على الرقاص اهو بيقول ايه اللهم صل على النبي اللهم النبي رصاحله لا بالصلاه صل النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انت بتصلي على النبي اللي ماسك السبحه طب بتبص على ايه بتبص عليه وانت بتسبح طب بالله عليك ومع كل تقول لي كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وبعدين جايب الليل كمان بقى اللي بيحب العريس يرسله والعياذ بالله ها طب ما انت كده ايه ايه ايه ايه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لو كنا فعلا بنقول احنا مؤمنين بالقران طب ما طبق انت واخد مراتك على كتاب, على كتاب الله على كتاب الله على كتاب الله بجد ولا بتضحك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ما تشوف النبي كان بيعمل إزاي ها؟ طب حياتك كلها بقى كتاب الله و رسول الله مع الأب والأم بير الوالدين سواء أحياء أو أموات أرايب الأب والأم سلط رحم طب جاري الإحسان إلى الجار ضيف إكرام الضيف عيالي تربية إسلامية تنشئتهم على الإسلام مش بقولك أنا مربع عيالي تربية على الغالي بأكلهم وشربهم إنه ودي تربية ده رزق ربنا بعتوله والأم اللي بتقول انا بمسح لهم انا بعمل لا لا لا انت ده خدمة انت بتقديه التربية عن تنشئتهم على الدين يطلعوا العيال عارفين دين الأم بتردع العيال لبن احنا نرد عيالنا دين عشان يطلعوا عندهم دين عندهم دين عارفين هم مخلوقين ليه بيعملوا ايه قبل ايد الأب والأم لما يشون في السطارة او باب مقفول ما يخدشش لازم يخبط أدب لاستئذان صلة الرحم ويعرف مين أبوه من عمه من خاله من خلته من خلته وعمته وكده تربية إسلامية مع العيال من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نقول لدي ذكر الوحي بينقسم قسمين قرآن وسنة فنحن بنكلم في الاثنين فاللي مؤمن بالقرآن وبكتاب الله تبارك وتعالى يطبق ينفذ الله نزل أحسن الحديث أه؟ والله وذلك أحسنه تأويلا طبق يلا يلا سلم امرك لله كله وقل لي اي مشكله اي موضوعه ارجع لي وانيني القرآن بيقول ايه وانيني السيد من الله عليه السلام عمل ايه في الموضوع ده ها مش لا احنا كده اللي يرشين بالمية ارش بالنار ليه وين عقبتم فعقبوا بمثل ما عقبتم به او في القرآن ولئن ان صبرتم انا واخير للصابرين واسبر وما صبرك اللي بالله ها طبق ياللي بتقول قرآن واحاديث وسنة وياللي بتقول صلى الله عليه وسلم جب حديث نتكلم عن الرسل لابد أن تقتدي ولا بد أن تتبع ولا ود أن تنفذ إذا كنت مؤمنا هكذا الإمام بكتاب الله تبارك وتعالى أمنت بالله والملائكة والكتب يبقى الرسل اللي في الحلقة القادمة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جاهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته